جنا السوفت وير ان شاء الله طيب يا شباب ايه والله أنا أنا الله يعني انا كان ودي ان احنا نعمل الامواج الصوتيه دي اللي هو للصوره ونلخصها في شغل يعني يعني طيب طبعا هنعملها يعني ادول كده ربنا هيقول لي انا بصراحه مانيش ان الخير ان شاء الله ربنا يعني هو ايه مش شايف في نادي بكل شاء الله قال قال الله عز وجل في الصوره الذين لا يهتمون ولا بني على الدين ولا قيام الصلاه واناء الزكاه يا قومنا يوما يتقلب فيه الهدوء والاضطراب فليجزيهم ما عملوا احسنا ما عملوا واجزههم فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب فهذه ايات الكلمه العظيمه تبيغك امرا هائلا وهو انه لا فرق بين الفارسي في ميدان الكتاب وبين اهداف المجتمع في المسجد او في مسجده الجد ان نحن المسلمين لم نعرف غير خطر قطم نتفهم ونعرف هذا الصفر كان سحار كان صحابه, صحابة بالليل فتسائل بين مش فاهمين دي لايكات ده تمام عشان عشان يعني كل الناس تعمل كل الناس يعني ما عندناش حاجه اسمها يعني شيخ موديل مش اللي انت بتسمعه ما عندناش حكايه احنا افلنا ووالده الامه كانوا من المجاهدين الاكابر المجهدين الكتاب نحن لم نعرف ايه ان واحد يعاني في الشكر بالشريعة واعد في بيت وعلى الكتاب وفقط وفقط بل الواحد منهم يبحث عن ميدان للكتاب عن ميدان للكتاب فإن كان احنا بها بحث عن صفر من صور الإسلام حتى يرادط في حتى يرادط في وهذا امر مشهور في تاريخ المرشدين نحن مثلا نعلم ان هناك اماما كلاهما من كبار علماء الدين وهو ابنهم التوجيه رحمه الله ورحمه الله رحمه الله الشام وكبيرهم وعالمهم ومن تاخذ ومن تؤخذ عند الفقه وكان صاحب مذهب طيب كان وكان صاحب مذهب رعي الله الإمام الأوجاعي فيه فرايا في بحث عن ظفر من سهور الإسلام فضر يعني مدينة سحرية مدينة سحرية لأنه هو يتوقع أن يهاجم بلاد المسلمين أن تهاجم بلاد المسلمين من سهورهم من سهورهم أي من سهور المسلمين مثاله عن دين مثلا السهور فضل خطال التالي من ضمن سغور مثلك الاسكندلية بروسعيد السويس الاسمعالين هذي سغور فمن ضمن سغور النسف بيروت فذهب الامام الافزعي حتى حتى رابط في بيروت حتى رابط في بيروت رحمة الله رحمة واشعة ابن ولذلك انت جمع جمع بيروت الأفزار الجمع, الجمع بيروت ألف خليلية أشهر هنا تسمى جماعة إيه؟ الأفزار بالنسبة للإمام الأفزار مع الناس الشيخ اللي قاعد عن إدابة فقط ديه شوهوه الشيخ اللي قاعد فقط مع الناس الشيخ الكلام ده الإمام السحر الذي أخذ عنه عيم الحديث وكان السلف يتفننون في وصفه وهو الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله رحمة الله الشحر هذا قدره كان من المجاهدين يعني كان لما تقرأ ترجمة عبدالله من مبارك تتخيل أنه لم يكن في عصره مزه ما ليش حاج زي عبدالله بن مبارك في العلم والفضل والتقوى والشجاعة والعلم تتعجب وما ليش حاج لعبدالله بن مبارك كله كان كان من سادات المسلمين رحم الله رحمة النساء يعني احنا عدينا الشر ولكن لما دخلت الصوفية وغلبت عن اذيار المسلمين رأينا هذا رأينا ايه؟ الشيخ لاعشي جاء كيف ناخذ؟ نعم؟ جاءت اذا ادخل الصوفية؟ الصوفية؟ الصوفية؟ الصوفية؟ لا، الصوفية؟ ضرب من ضروب البلع يعني ضرب من ضروب البلع ظهرت وجونت تقريبه على مر العصور والأزمان مثاله يعني كان فيه كلمة مشهورة جداً لبعض العلماء المعصرين كان اسمه ذات المبارك الذات المبارك ده كان يسموه ايه؟ ها؟ الدكاثرة الدكاثرة ذات وهذا رجل يتميز في علم الأدب بحلاوة الإسلام لو قرأت لهم الكتابة اللي كانوا حصر على أكثر من الدكترات فسمى نفسه هو اللي نسمى نفس الدكترة الدكترة دكترة هو كانت شوية مروش شوية عنده روش لأنه كنت عابل نفسه لوحد دكتابة آآ يعني هو كان لا هو كان يعني مش موزون شوية فصل الخياف هذا كان فيه الله رحمة واسعة أنه من طبعا نحن لا نعيبه ولكن أخده كلاما يعني قد تسمعه فجد المبارك هو صاحب المؤلف المشهور فلاح من باريس فلاح من سنتريس في باريس لأنه هو فلاح من سنتريس وحصل عبدالترامل السربون في باريس يتميز اسلوبه بحلاوة إيه؟ بحلاوة إعظام لو بدأت في الكتاب لا تملك إلا أن تنهيعه ومن أشهر كتب وأجمل كتب عبدالإعظام <تصفيق> اسمه فلاح من باريس هو اون فلاح الكتاب بتاعه اسمه فلاح من سنتريس في باريس من سنتريس من سنتريس بلد, بلد. بلد. بلد. بلد. فاشتهت من كلمين يكتب اسمه موازنة بالشعراء موازنة بالشعراء ده جميل وكان له بيه تسمعه كلمة ذات المبارك يعني كلمة لي بصراحة أحسنت فيها في بيها احسانا كثيرا جدا وجمعت مقالاته ونشرتها وكذلك هي التي جمعت كتبه وعادت نشراها وكانت تدمع يعني مثلا جمع كل ما كتبه عن شوق واصدرتها في الكتاب باسم ابيها وهذا هذا من الايه؟ من البر من البر الشيء من الكلامين حصل على كتاب حصل عبدالطراب تعتبر كتاب باسم الاخلاف عند غزالي فكان يمكننا مشهورة كده عن الامام الغزالي طبعا الصوفية ها يحترمون الامام اللي حامس اذا زمان شديد جدا ويعتبرونه قطبا من الاقطاب ابو حامد الغزالي كان الرجل اللي يقول عليه ذاك المبارك يقول كده والاني لا اتعجب كيف انه كان فأن أوربان, اوربان بابا الفاتيكان كان يحب ويهيل ضيوش الضيوش النصارى ضيوش النصارى على جثو البلاد المسلمين في الحرب الصليبيه والامام الغزالي رحمة الله عليه يجلس في المسجد يعني في المسجد يصرخ او راجل تمام مصح بصرا ازاي اوربان جيب, جيب الجنود من كل انحاء اوروبا يلا, يلا يلا روحوا بلاد المسلمين حضروا جيش صليب حضروا بلاد الصليب ها والامام الغزالي قاعد في الايه قاعد مع جماعة ترويشتها طبعا ده يعني تلقضر ايه؟ عارب عن المسلمين الصوفية قيمة على ايه يا ذنب المسلمين؟ على ايه؟ الصوفية قيمة على <تصفيق> الصوفية لاس كبيرة يعني موجودين <تصفيق> من الولواء لا الصوفية يعني معظمها بدع وينه بدع ميه بدع ميه بدع وهي أصناف وألوان فيه أحمد عمر غاسب لا وهي أصناف وألوان ومن أراد أن يتعرف على الصوفية حق التعرف فعليه الكتاب رجل من جماعة قنطار السنة المحمدية اسمه عبد الرحمن الوكيل لا كتاب هذه هي الصوفية فهذا الكتاب وقف بسبب أمام النيابة وحق قمعه فيه بسبب هذا الكتاب وهذا الكتاب من أجل ما تطرحه هذه هي الصوفي اسمه عبدالرحمن الوكيل الدكتورة عبدالرحمن الوكيل الوكيل اه في الفكري آه. اه ايوة دي الصوفي ولكن عبدالرحمن الوكيل الكتاب دا بصراحة أجهد وأحسن بصراحة خد بنات فاحنا معندي نفسك دا وعندي نفس موضوعا لأيه الجامع وبس وقادي يسبح ويذكر ربنا وعندي نفسك ناس كان الصحابي يعرف بالطاعة ويعرف بالجهات كان الصحابي يبزو حتى من بعد ذلك يعني هارون رشيد رحمة الله عليه كان شكل جسام ابن تهيم عنه كان يحبك عاما ويبزو عاما ده هارون رشيد وده متأثر فدي صديقة المسلمة الدروسة والمجلوس الجامع ده مفيش حاجة من ده. كان يجمعونا بين العلى وانا هذا تشيله كل العجله اللي جاكم لا في تجاره ولا بيع احد انا اقول لكم معلومه انا ما على العروض ان يعني لما كنا عاملين مطاعم يقول لك وضع لا دي لا دي التزييف وصف ببعض الاكاذيب وصف ببعض الاكاذيب يعني هارون الرشيد يوصفه في الكتب وخاصه كتب التهذيب والسيراث انه كل بتاع حريم وعطل النهار يشرقمره في سهلان هارون الرشيد اولا هو خليفه من, من اي بيت هارون الرشيد كان يرعى عام ويحب عام هارون الرشيد كان من اهل الفضل والقدره على تشييد نفس الدوله الساميه وثلاث الساميه والدليل على ذلك ان هو كان يوظروا للسحابة اللي طوقه ويقول انطري حيث شئتي فسوف يأتيني ها هارون رشيد صاحب صاحب الكلمة المشهورة العجيبة مش الكلمة المشهورة الحديثة المشهورة العجيبة لما دي بعث في شرلمان ايه ها الساعة بعث شرلمان ها ده درلمان دروقي ها بتاع بروق قائده روق ايه ساعة, ساعة. كان من اه انا دي جناني دي دماغه يرف دماغه هذا الاشتراعي العجيب الذي اشتراعه المسلموني انا وهو الشاعر ايام هارمه اشيه ليه اتجيه دي, دي عن اه العرب من اشتر من, من عرف الشاعات العرب عرف الساعر من هاتف إن شاء مان قائده ضوغ بالك تتوتوني بس <تصفيق> <ده> <تصفيق> فيه كلمة مشهورة اولي الحفظ ابن رجب الحمدالي احب اني مذكر بها كلمة في منتهى الجمال وانا لا انساها ابدا كان يقول ايه الحفظ ابن رجب الحمدالي ليه لماذا لم يستغل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بزراعة في البلاد التي دخلوها تمام كانوا مست... دخلوا مصر كبار الصحابه دخلوا منهم عمرو بن العاص عمر. ومنهم ابو الدردون ومنهم الزبير بن عمر. كبار الصحابه دخلوا مصر وغير هؤلاء لم نعرف ان واحدا منهم اشترى ارضاً في بلاد زراعية نصف جلد زراعية حي. لم نعرف ان احداً منهم اشترى ارض زراعية وإلى كماشتري مثلا ايه الفدانين الفدانين ولا ثلاثة ولا عشر ولا أش لما زراع في استقرار هو عائل اه هو عايز الجاه بالحضر فخاني البناجة اللي بحضر وإلى كالصحابة يشتغلوا باليه اللي يشتغلوا بالزراع لان الزارع رجل الزارع يول جنب الارض حتى لو سنا في سنة يروح ويعجب. يروحي. يروحي. روحي. اه روحي! روحي! روحي! نرميجي! اه! مم. مم. الزرع يحصل اه! ماما اه! يحصل كده! تحدثتك بتقول الزبار الجاهنة بالطبع! اه! اه! ده هو في المصر! هو الجوم وراجعه! <تصفيق> <تصفيق> وعنه هو مدخل في الزبار وعنه في الزبار! عواجب بالصالب! اتبعاك؟ الشهد مكاني! فذهبوا إلى الإعراف أرض خصفة وأنهار وبلاد وسعى ويستطيعوا الوحيد منه ايه ها يشتري أرض ويوعد بلاد الشام الغوطة يزنع ويوسع خلتنا لم يعهد عنهم أنهم ايه ها لماذا؟ عشان يمتونه يشتغل هو عايز يشتغل مو يستغل يبيع ويشيلة كده بحيسوا الجناد المنالي حيّ على الجهاز حيّ على الجهاز يشيه ايه؟ هذا يعني بسوكي الفكرة ضيق وانا لا انسى فيه تايمة عبداً لحافظ المراجب الحمالي ان فعلاً استنضار جميل وملاحظة قوية في بابها في لم يستمر الصحابة اش بالزراعة مع انهم كانوا في بلاد الزراعة وبعدين في نفس الوقت ايه؟ كانوا اعلام هذه الديار يعني مثلاً من جاء الى مصر هو عالم من اعنام نصر من ذهب الى العراق عالم من اعنام من العراق من ذهب الى الشام عالم من اعنام الشام وذي كلها بلاد زراعية فلماذا لم يشتغلوا بش زراعة؟ ممكنوا صلب الراعي والاستغار ها اشتغلوا باكتجار اشتغلوا اي حاجة ثانية ولكن يصف ألا تمنعهم عن انجهاد السجن انظروا بقى الى قول ليس بخارجة تعالى رجالهم يبا رجال ولا مش جال ها هوا رجال عشان كده. <تصفيق> اه هو, هو ماشي ذكر والرجل يعني في, في،, في فرق بين ذكر ورجل ممكن يبقى ذكر ومخينس بس هنا هو ليه رجال والله يعني ان يصنع الرجال يصنع الرجال بجد في الصناعه اه بجد في الصناعه صناعه الرجال صنع ايه اللي عيني طول الليلي صهراني يقرأ قرآن ويصلي يوم الصبح يجاهد آيات ولذلك كانوا يمصرون كانوا يمصرون هو لما عمر بن عاص داخل مصر هنا يا أخواننا الفيوم <محل> <سرح dolls> و له و أمروها و دخل له و أمروها جيه روحي لأن حمية الرومان كل حمية الرومان كلها راحت راحت اسكندرية كل الجيش اللي موجود كان في مصر احتمى بالاسكندرية دي تعتبر حمية الرومان وأقاموا في اسكندرية وأحطوها بسياد عظيم جدا وفي البنات كنين الحماية يلي يتخل مشعار يلي يتخل مشعار يلي مش عمر قاله ما تأخرت ما تأخرت عند كل اسكندرية الا بجنوب الفتح ومعاصم ومعاصي جيشه طبعا لو حد قال لي كلام ده في زمن تاو لقدروي صح بس صح الا المعرضين هو معاصي الجيش وبعدين سيدنا عمرو بن عاص بعث ليه يستفيده يعني عايز منه ايه مدد فارسل له مدد بفضل الله سبحانه وتعالى استطاع يفتح الاسكندريه وان يستفيد له امرها فترة الاستمرارية هو فترة مصر فترة الاستمرارية هو ايه ها؟ فترة مصر رجال ها؟ لأ بلادي هي عاديتها عن ايه رجال؟ رجال يعمل يسعيدي في الجنة بقى ايه عن درويش وانا قلت لك كلمة ذات المباركة مين؟ في الامام الغزاري هو يقول انا اتعجب ايه فان اوربان ما هو ايه الحروب الصلية قامت ذلك اوربان عام اللي هو القائل الكاسويكي اللي هو الباقه بتاعه كده عمل مؤتمر وجمع ناس قال لهم هبوا لنصرتهم هبوا لانقاذ كنيسه المسيح هبوا لانقاذ بلاد المسيح <تصفيق> <تصفيق> والغسال قاعد هنا يعمل ايه الاوراق دول اكل الاوراق من زيتكم ده سبب البلاء ما هي عقدك من غير المصر... منين وصلت صباح الخير شوف المعلم نظاره دي بقى جه البابا يوحنا بولس السادس السادس في الشركه الشمس جه شن راح شويه بيزور تعمل له ايه طبعا هو في تشريف هناك فحيزورهم وبتاع كل كده ويفس ده هو الفاتيكان لما اجي فوق ال 80 وكان بيفس العالم ما بيكملش لا كل ولا ملل وراجل عنده اسب كده وحاجه ما بيكملش فانا راح سوريا عمل له بقى ايه جدول فين النهارده هيسوق كده, كده كده اه النهارده هتسوق كده كده عايز ايه في لو رحله يعني طبعا بلاد الشام دي رائعه بلاد الشام دي فيها اماكن رائعه اللاله كما يقولوا انا عايز اتفرغ خالص ده مش عارف فين يوم قال له ايه قال ايه الجدول بتاعي قال انت خد فضل الصراحه الهم معلش بلاش بلاش ايه ده وهو ميت هو ما هيجي مش هيك يشوي لما جه قدام قبر صلاح الدين قال له ايه لا قعدنا على صلاح الدين لا غير دي تقولوا دول بين رحه صلاح الدين كان في كلمه مشهوره كده الايه عظيم الناس من يبكي العظامة ولو ماتوا وكانوا عظاماً حد الشيء تضيء أبضل الناس الكبار دول ألا من كان عظيم عظيم الناس من يبكي العظامة وينذبهم ولو كانوا عظاماً مش خراجة ساعي فألو إيه ألو تعمل صلاة الدين لا لا لا لا فهذا التفسير قبل رجال رجال لا تليه تجارة قول عبد الله بن مبارك لما, لما قل للفضيل ابن عياط يعبد الحرمين لو أبصدتنا لعلمك أنك في العبادة تتلعب عند الظبط جميل أهد عبد الله بن مبارك رجال لا يتجين تجارة ولا بيم عن ذكر الله ويخال الصلاة ويكايف زكاة يحافون يوما فيه القلوب والأرصار ليرجيهم الله أي يوطيه من فضل احسن ما عمله مش كل ما عمله احسن ما عمله ويزيدهم من فضل آه. يعني احسن ما عمله ويزيدهم كمان ايه بالرضا والله يرزق من يشاء كذلك دكتور مع سي في طرفين اكيد برضه في سي في الصلاه في العمل ولا يغلط المحال اه لا في حاجه اسمها كده مفيش حاجه كده أحنا عندنا في الإسلام معندنا شرطان إحنا عندنا شخص كامل متكامل شخص كامل متكامل مثاله مهندس مسلم بقول الله عربي قدر الطاقة ما الطاق. منقُدش أنه نبي بالأنبيق ولا ملك من الملائك كذلك طبيب مسلم يقول قدر الطاقة ما منقُدش أنه ملك من الملائكة ولا نبي مرسل ولكن قدر الطاقة ودعها كذلك دهلش مسلم نفس الكلام قدر الطاقة، يتق الله على الرجال مشان الزراعي نفسي نفس كلام الرجال مشان قدر الطاقه واتقوا الله يا مسلم ومحاوي مسلم واتقوا الله الله واتقوا الله ما شاء الله اللهم صل ولا بين عن رب الله فكلمه الرجال دي يعني يعني صح احنا نواف عندنا كثير واحسن الامثله على ذلك كان ليه صح والذين كفروا أعملون كسراب برقيعة يحسبهم الغرمان ماء حتى إذا جاءهم ووجد الله عندهم ورفاه السابق والله سريع الإنسان هذا اللي يدعم تبيه تشويه ها؟ تفسر الضغار لكي تشويه تشويه تمسيح دي تشريطة بشيء حال الكافر الذي يعمل العمله ويظن أنه ويظن أن هذا العمله يعني سوف ينفعه وسوف يجلب عليه الخير في الدنيا وانه في الشهر فهو منتظر أن العمل لي دي فيروح عشان يروح يسوف الجنة إلهي العبد ليه العمل بتاعه ايه هباء المنثور مشيره وبس ويجد ربنا عايز ان ده اللي عند هذا العمل بيت المصيبه مصتين المصيبه الاولانيه ان عمله ما عادش الامر الثاني انه يلاقي الله عز وجل ويلاقي عليه والله الشكر طبعا الموضوع ده موضوع في منتهى الاهميه ونحب أن نذكر بشيء يمكن اسوان الكرام عاهدوا او يعني حق كان توفيق الحكيم توفيق الحكيم ده كان حاجه غريبه شخصيه غريبه فيه فيه فيه في كان ما كانش وقال ان سبب تعليم الصلاة كالشيخ الشعراوي وقال هادا وبعدين جاله كده راوشة في الاخر هو كان عندي عقدة ان نازم الغورمان كل يوم الصف نازم يجيب خبر عن توفير حكيم خبر توفير حكيم ام النوم ووش الوشه توفير حكيم مش عارف راح ويجعله المهم توفير حكيم اه بجورمان يجيب في الغورمان كل يوم. بيعتبر انه ده حاجة عامل لازم فكان بتقول اهرام بيعملوا كيلة فعلا لان ده راجل مش قليل بيعتبرو حاجة كبيرة اوي ورامز انه رموز مقص وكانت الكبير من الكتاب ومن كتاب المسح كبار فلازم يعملوا كيلة, كيلة. كل اليوم في المنمس ايه حاجة لو جاب جاز مجيزة وانا جاب جاز مجيزة المهمت فجالوا في الايام الاخرى التخريف ديه وقال حديث مع الله آه. ايه حديث مع الله فجالوا مضم الكوار مضم الكوار ايه ام مناطشة ايه ليسون ايه اخترع منصباح الكعرون وانا فجاي كوش النار او مش مصباح. مصباح. مصباح. الراجل اللي خدم المشاريع دي خدمه عظيمه ده قال نصح بيقرا على الكهرباء دي منين ده هو خد فين اه صح مشرف انا من الاسلام من فين فربط بتاع الكاتب اللي اسمه او اي تلفون او خاصيه الت vision كابن كابن ايي مش او اي حد من الناس ايه اصحاب الاقتراحات الشهيره دي التي خدمت البشريه نيوتن نيوتن ماشي خالص كويس الناس دي خصوصا هو انتوا في اللي حكيني شيخا يعني انت في كلمه تلبيه في شيء فالكلام فوق نافخ هو ازاي ايه ايه ليه ايه الزي هنا هنا زي ما نقول لما نجي نبص على التشبيك بنبص على المشبك لا بك واجه التشبيك ووجه الشبكه اقول له واحد المشبك طيب بيعمل تشويه اي ينسب له ها ماشي التشويه يعني هو التشويه وين يشكي مشايخ خيل كان اسد المجبخين خالد المشبه ده اساس الناس اداه صح واضحه دي اي تشبيه كده اي تشبيه انا لو انا كده اي تشبيه لازم ضوعني ايه لا حاجه واحده بس ما هو مشنا بيك التشبيه التام تشبيه التام تشبيه بشكل بحاله جمله كده على ما تقعدش تطلط التشبيه لما بتطلط التشبيه اللي بيحصل خده جماله خده جماله حرامك في قلبك حاجة ضمن على بعضلك ضمن على بعضلك حالة بحالة موضوع بموضوع قصة بقصة لما ما تقعدش باكه تأفتعوا كده وليس ما تقعدش بقى المشفه والمشفه بيه وادات التشبيه والشبه يبقى شديد الجمال جميل الله نور السماوات والارض صح؟ مثلا النور دي هي ربنا بيقول والذين كفروا اعمى لهم يبقى المشبه في المشبه ايه اعمى لهم اعمى لهم اعمى لهم شبه فيه ظاهرة الضوطية بتصع في الصحة اسمها ظاهرة الصراعب بتبص كده بص على مدد الشوف كده ده مية تفاجأ ان في حاجة كده زي المية اللي في الصحة دايما يدور عليه المية بتروح تبري تبري تبري تبري تبري حان ما تبصل جد عندي بعدين بايت ان ما فيش وبعدين على مدد الشوف تاني تاني وارمه مية تجري تجري تجري تجري ما تجريش ماير فالراجل الكاثر ده عمله الذي مثلا بعد تبانين سنة او تسعين سنة او طوال مئة سنة فيه و هو بيعتبر انه هو خدم البشرية و خدم العلم و خدم العلماء و خدم كلها هو يوم ايامه يفاجأ انه عمله كالآذي كالصراب زي الصراب الذي لا حقيقة له بقيعته من اللي بدور على المياه ها؟ زمان زمان زمان, زمان. يعني حسابه وغماله ماذا؟ تصور ماذا تتصوره وتحقيلها كده انا راجل الناس نفس الكباس مياه في الصحرة شوف اللاحتة بقى بتاعي تفاجل العرشان ده كيبه اللاحتة زاد فبيجر يلعيه ها؟ بيجر يلعيه ها؟ بيجر عشان الكباس مياه لوح يوصل على الناس ملاش ماء اهو بخيعتك يحسابه وغمانه مم. حتى اذا جاءه اهو منجيه بشيح مش تيجو بس اهو اهو توفاهه باقي الخيبة ايه والحصرة شوف تشوف ما يجيش انت باعتم تقول ليه اصلي نشبه العمل مش عارف بالصراب ومش عارف عمل لا من دفقش تصوير التمسيلي جمالك صور الحالة بالحالة رجل كافر عمى العمل ويتخيل ان العمل يدخل الجنة وربنا عز وجل تشبهه بايه؟ بظمآن في الصحراء يجرع على الماء فلم يجد ماء ويقوارد الله عند الماء فوفه إلى ايه يسو الأخضر وإيه؟ أسلوه على ايه ده زين قمر يقول كده ما حدش شفع يعني ان الوسم يفرح ان دي دي كانت المفتاح ده لا ما اتضحش يعني ما اتعش لا يحزن هذا هو الواقع ما لا يضح ما تضحش لاما ما عملش حاجه هو اللي هو يعني بصراحه يعني طبعا شعره راحم قطاع عليه كان في حاجات اتخذت عليه بس بنحسنات الشعراوي انه تصدق لهذه مجموعه اللي بيسموها اصحاب الدور السابع في جنيت الاهرام مجموعه من العلمانين اللي الشعراوي كان زمان والله اني رزقته دعنيه كان يقول لي انا على استعداد كان يقول لي انا على استعداد ان انا اناقشهم واحد واحد وهو كان في جاده رهيبه اه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انا على استعداد الاقشهم واحد واحد يزارك تبني ذات نجيل محمود ذات نجيل محمود ده فالدماج صعب جدا رد عليه قاموا بتقول ايه هو في ايه قاموا بتقول ابنها حراف ويسلم ليش شتمه شتم الشعرار وقاموا بتقول انت يعني ايه يعني بتاع حالي و فلوس و كل حاج قاموا بتقول ابنها لهيني ناسي اللي عن مال في اللي فلوس عشان يوزعها لله فشيء ثمو شيئ ثم الشاعر وهذا مش حسنات الرجل رحمه الله عليه احمد لما شفتوا <تصفح> بس <بمتصفح> ينلاحظ على هو الشاعر كان صوفي لوحده بس هو كان صوفي, كان صوفي. هو لوحده هو كان لوحه سنات جيده بصراحه واحسن حسنات يعني الاسباب حب في زمان من الحاجتين واحد حرصه على العلم اثنين استنى النصارى كانوا يكرهونه كراهيه شديده جدا ف ما يتقول ممكن يضع اي حاج إلا مين اشترى عرب بتاعه لا التسكيل. في حاجات لا شكل ولكن هو يا مين الى التفسير العقلي اللغوي اه ولذلك ايه قلمة تاسمعوا منه حديثاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كيفين نصبها العربية يعني؟ هما يكرهونه لانه كان وقت المساحة في الاعلام كبيرة وبعدين هو كان في يوم الايام عامل برنامج في مناسبة الموجود النابل ورد فيه عن نصار منذ ذلك الحين وهم يكرهونه وكراهية كليلة فمنذ عين كذلك في الصراحة عين لأنه يمثل غصة هل تفوت في التغرف العضاء؟ هل تفوت مكلم في التغرف العضاء؟ لا دي دي فتاة على فكرة هو مش ثقية ولو زلات ثقية هو مش ثقية <تصفيق> شكو محمد أدن هو التاب في ظروف أخرى شكو محمد أدن؟ شكو محمد أدن؟ قال لما تغرف من قدري دين وخالب دين من السوق آه, أه أه اه هو هذا رجل بالفصراح يعني بزي بزي يعني أه بصراح يعني أه بصراح يعني أه بصراح يعني أه زيك مبارك طبعا لئماء العمالين دولا؟ <تصفيق> زيك مبارك عمالي طبعا زيك مبارك عمالي ده قديل والشيخ يعني ولكن هو كان لديم سبت الدكتورات بتاع تفيني في أه الأخلاق عند الإمام الغداني شوف الجمال والعظمة والذين كفروا اعمالهم كسبوا ضياع وعاقبه يحسبه وهم آمنون حتى اذا جاءوا لم يجدوا شيئا ووجد الله عندهم ثلاث حصرات حسره ان عملوا اصلح هباء منثورا وحسره ان الله عندهم وحسره طب شوف شوف يا محمود ربنا عايز يوريه بالشكل حاله بحالة ما مشتش جزء ايه دي حياه التشبيه التمثيلي دي حياه ايه التشبيه التمثيلي بقول ايه كان في واحد زمان اسمه النجوم ده الشاعر مثلا ده كان في التصوير بالازاي فكان يقول ايه على واحد فقير اسمه عيسى يقول كما يقدّر عيسى على نفسه يقدّر عنيك وليس لراقي ولا حالئ ولو يستطيع لتقديري فنفسه لم يخرج واحد ليه ليه فقير ايه بقى ده مش كل اي بوك عيسى على نفسه وليس بباقٍ ولا خاليٍ، ولو يستطيع لتقتيره، تنفساً لنخرج محيده. فانت طبعاً متواجد بقى تقول لي ايه بتصور كذا، بتصور تقصد كذا، لا انت بتصور الحل على الوابط. ها؟ تشبيه تنسيلي كثير؟ نعم؟ تشبيه تنسيلي كثير؟ التشبيه تنسيلي كثير؟ هو جميل ذلك القرآن حزين والله لأنه في بعض الكتب عن التشبيه لا تذكر تشبيهات القرآن بشكل تقصير أنا واحد من الناس بحريص على أن أنا أقرأ حاجة وأقود الإخوانين فبأحاول أقرأ في هذه الأجوال عشان أقود إخواني حاجة فكثيرا ما تقصر هذه الكتب حق يعني فالواحد يدعون ولكن تشبيهات القرآن مالها والصراط انقر ما له لا بس مش في والذين كفروا نعاملهم لا يحسبوا امان ومان حتى اذا جاءوا لميادئ القي واجر ما لهم سوى حساب الله وسيتم الظلمات او والكفر التشييد كظلمات في بحث من الجي, من الجي يخشاه موج من فوقه موجن من فوقه عرب اولا مجرد ان الواحد يستحضر عندي الصورة في نفسه خارف. انا واحد من الناس يخبرنا ما بحتقرش نفس يقول قدام البحر الواحد يحس فعلا انه مفلوق ضعيف حقير امام هذا البحر فتصور بقى مو و فوقه و وبعدين فرشه حاجه حاجه رايق قوي بك اه اه بقى ايه انك انت تستحضر الصوره دي فما بالك بقى اللي عايش يعني اللي رافع يا دكتور بيقول جدا يعني بيكون في ملكوت الله اللي تعرف اه انا كده الواحد قدام البحر الصراحه يعني بيحس انه يعني انت عاشت عمرك الاول ما لوش كبير يعني فوق سحاب وظلمات <تضعونه> فوق بعض إذا أخرج هاده <تضع> من, من الظلام يعني من الظلم ظلام على ظلام على ظلام ومن لم يجعل الله أنه نورا فبلاغا فطبعا المجال أنك إنت تستعد للصورة حيث تثورت يبقى التثور بقى الكافر عبارة عن حيث المسلم النوران يا دكتور الأعمال الصالحة لا ومن لم يجعله نوراً أي نور هداية <تصفيق> فما له من نور ليس له نور هداية أو كظلمات في بحر النجين أعماله وفي كده انت الكاثر لما تشوفه يعني لما تشوف أي مسلم أي كاثر وأسلم الكلمة المشهورة بتاعتهم يقول له شعورك لما دخلت الإسلام قال لك انا كنت زمان عامل زي الحيوان باكل واشرب هناك اما الان اصبح ليا هدف ان اشعر الانسان الان بان انسانيته على انسه من دخلوا في الانسان ياكل ويشرب هناك فجاله بيعمل ممكن يعمل 24 ساعه لا يكل ولا يمل بس الحركات دي حلاوه في السنه حتى الاطباء يا دكتور بيقولوا نفس الكلام سيرين <سؤال> ايوه صح كل نفس الكلمه كلمه رهيبه انا انا اشعر بالانسيان ليه يعني راجل مثلا سهران طول الليل يعد خمر وطول النهار نايم وما بنامش الا بالهذئات نفسي بالحرق وبعدين ما عندوش يقين في الله ففي عندي شك وريبه و... واكتئاب وظلمه و... واحنا و... بقى بتاع دوم او نيار عصري او كئاب او حاجات, حاجات بالتحضر. من هنا او قضيئة واخد حانات نفسية خطيرة من المعاصي من المعاصي وبعدين ما يعرفش زوجة ولا يعرف الاستقرار الاسمي مع واحدة كل يوم وبتاع وحاجة كده واخد ما انا نفس الوقت البطل والفنان واللي مش عارش ايه وبتاع واللي بتاع واللي اعلام ينفع حتى ما بيجي يعيش ما بيعيشش في بيت اسرة زينا كده واخد ما بيعيشش هاني ايه واخد جناح في فندق ممكن بيتك يا ابني تقولك في فندق زي احمد زكي وجماعته فداما الحياه كلها عبثيه اهم شيء ربنا بيقول ايه ها او الظلمات بعض في بحر جديد يخشه موجه من توقيه موجه من توقيت هذه اعمال لكم اعمالهم ظلمات بعضها فوق بعض والله مجرد تصور هذه الصوره ها مخيف ما بنتخيل تصور الصوره دي وفي حاجه مدهيش اه طبعًا. طبعا ظلمات بعضها فوق بعض اذا اصل جاء له تمليه و... يعني ما حتى بصيص نور كل ظلمات الحمد لله هو من لم يجعل له, له نور ففعل له ظلود دي بنسميها نور الايه الهدايه ده فكره النور الذكر اللي استرى الى الان مرتين اللي هو الله نور السماوات والأرد والله نور السماوات يعني ايه؟ نور السماوات صح؟ خد بالي البحر ملوش كبير البحر ملوش كبير مميش حد كبير على البحر و... أه مميش حد كبير على البحر أنا السلوك بخصة كان فيه زمان هنا واحد يسمكشب عنه منذو الشام بريطانيا في مارس 2010 السيد وجد الشداء فباهي ابن شاهين قال له تعال في بريطانيا نعملك وزير البحريه تعمل وزير البحريه هو وزير البحريه مش عارف راكب السفينه ورايح فين السفينه متوقع على المي وزير ايه بحر كل حاجه هو يمكن شوق انت قصيده قوي يعني لو حضريت الوقت برضو تشكيل تمثيلي جميل قال ليه بيت شاري ايه واحد مع حنوة التقسيم وجماله يصور لك حادثة كيبسمار في صورة سريعة جدا زي الصورة كده يعني سريعة تتقالي ايه طعنى فانبجسة فستصرخة فأتاها حينها فهي قضى قال ايه التاريخ؟ طوع يعني ايه؟ ميه طنشت طوع فيبج يعني ايه؟ اتفجرت فاست يعني ايه؟ طلبت الضوضاء و و و و طعنت فنبجسد فستصرخت فأتاها حينوها حينوها يعني ايه؟ موتن موتن حلات فأتاها حينوها خبر موتن حينوها حينوها فهي خبر جنوات ونتا انت هيدا اذا ايه اذا فتشان ورزير ايه؟ بحرع طعنت فنبجسد فستصرخت فأتاها حينوها فهي خبر والنزال كان بقولتك مدرّد تصور الصورة دي بحث قلوب مفراطا ما يوجد توقيع موش سحاب قريب من الموج مجرد تصور الصوره سوفا من حضرتك لو بعتوا اسامي ونفس الكلام نفس الكلام حاجه تسوع اليوم الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صفات الم ترى ان الله يسبح له نفس <تصفيق> يسبح له ايه؟ تشبيع الذكر يسبح له من في السماوات والأرض من في من ايه؟ بالعقل ويأكل فيها هي يا ايه؟ غير العقل من في السماوات والطير صفى الطير ذكر الله عز وجل ذكر العام وبعد ذكر العام ذكر الطاعة فمن في السماوات والأرض دا كيف طير ولكن خاص الطير ليه <تصفيق> لأنها آية من أن يطرب بنا الطير من أن يطرب بنا أخي تبقى حفظك لما حتى أنت ما تشوف الحمامة طايرة أو عصور طاير أو بتاعوا يتنقل بسرعة منهيشة كده أخي تبقى وتشوف طيارة طايرة وهي عاملة كده منصليبة كده تشعر أن هناك فرقا عظيما جدا بين الطير وبين <تصفيق> <تصفيق> الطير الطيارة فذكر الله عز وجل الطايرة من باب التذكير بمعددة طيران هذا الطير ولن يكون إلا بخدرة الله سبحانه وتعالى <تصفيق> كل قد علم صلاته تسليحا إذا على ذلك أن فيهم من يصلي وفيهم سبحانه <تصفيق> وتسليح والله أعلم بما يفعل والله أعلم بما يفعل إذا لهم تسليح لهم تسليح لهم صلاة لهم صلاة ونزال كان يناس الحليم زماني يعني كان إيه جدتي ستة لبويا كان تقول لي كده مثلا إيه تقول لي نقيق الضفاضع تقول لي الضفضعة تبسجح الله أحياني إحنا معاديين كده مثلا إيه, إيه؟, إيه كاروان كاروان صوته جميل قوي يتقصف هدئة إيه كده ثم هي تفسرها تقول لي ليه إيه قول ليه معرفش قول لي الملك لاك لاك لاك لاك ده الموئفه يعني يفسرونه ايه يفسرونه لغه الطير لغه عربيه تدل على تشريح الطير لشخص ماصلش اللي سيدنا سليمان اهو ها <تصفيق> بسصلش لسيدنا <سليماء>. <تصفيق> <ملتكورت من> هم <حالة المنفق> يعني, يعني طبعا في العلماء دلوقتي بيحاولوا يجتهدوا في معرفه معرفه لغه الطير ولغه الحيوان ولغه الحشرات وبعضهم يقول هي لغة وبعضهم يقول مش عارف لغة ايه ولغة ايه ولغة ايه ولكن <تصفيق> كلام القرآن الكريم يدل على ان ايه تتكلم قالت نمنت يا ايها نمنت اخذوا مساكنكم لا يعملوا منكم سليمان والنذوع من الاشراء فالله علي بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير الربع والماء ان في فريق بحث امريكاني بيشوفوا ان هم زلزلات الفيل بتصدر زلزلات وعشان يركبوها وشو ترجمتها و... للاجهار برضه كان ليها صوت كده او لها زلزلات معينه ساعه ما انشرت حاجه ده في طارق مجزى جديد ازداد فصعب بال... يعني البحث ده كان عايزين يشوفوا الزلزلات دي فوضع في أمريكا فرعوا لمدموعة البحثية مثلا في بريطانيا وفي أستراليا وليلي فراجد لو أقسم الفريق دي راح بريطانيا فمش عالب فواحد مسلم عالمي مسلم قال له السنة عالت موجودة في الفباعة قال له هي أنهم يسبح الله سبحانه وتعالى فطبعه لا هي تأهيب المفيدة فعلى الإسلام الخير في الموضوع دي يعني طبعاً وحكيت إنهم اللي علماء ما وقفوا على حاجة بواقفوش على <تصفيق> حاجة ما وقفوش على إيه ولله يملكه، ولله يملكه، ولله يملكه. <تصفيق> يملكه السماوات والأرض وإلى الله المصير اللي يعني أنه مرجع ثم قتا بمعجزة إحنا اتكلمنا عنها لو حد يفكر شروط الكلام في الإعجاز العيني أربح شروط حد فكر، واحد تمتفعن دوما ان تكون حقيقه علميه لوقت اي تكون موافقه للغه العربيه توافق ان توافق مقاصد الشريعه اربع ثلاثه القواعد العربيه خالبه بعد ما استطال دول اربع شروط العام للحديث العين واحد حقيقه, عيني. حقيقة عيني. في القدر حقيقه ان دول سجل لي وقصص وكانت القديم لا حقيقه عين حقيقه علميه قاعده عن البحث حقيقه عن البحث قاعده علميه اول حاجه حقيقه علميه موافقه للغه العربيه صح مختص بالشريعه خاص بالشريعه ماصلش بالشريعه صح وقال خلاف بعض الكتاب يعني عشان برضه في بعض الاخوه اللي بقى يعني خاف شويه من كلام الاجاز العلمي قلت يا عم الشيخ نحن نعتبر هذه المقاله يعني راي من الاراء او وجه من الوجوه مش ايه فقط مش هي ياخد لان في ناس من غيرتها المصحف بالخالف من كلام في الإعجازة. لا انا انا كده. نمنقول ان اعتبروا هيا ربا. واجه من وجود تفسيري ليه؟ ايه ها؟ وين خالفت بعض الاخر؟ ليس اجدية عمشيها؟ نخلي دين مرة جاي؟ نعم اه كم